بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك الا يكون مؤمنين.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 قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرِرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنَّبَتَ بَنِي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 قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للماظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا ارْجِهْ وَأَخَاهُ وَبَعَثَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ فجُمعَ السَّحَرَةُ لِم قاتَو مَِّ عَلُ مِ وَقِيلَ لَّاتِهَا الْ الأأَنْتُ جَتَمِعُون عََّنا نَاتَّبِعُوا السَّحَرَةَ إِ كَواهُمُ الغَالِبِين فَلََّا جَهَا السَّحَرَةُ قالَاوا لِفِعَونَاء إِا لناَا ل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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا نضير إن إلى ربنا منقلبون إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين أَوْ حَنَ إى موسَ ْ أأَسْرِ بِعبَاد إكُم مُتَّبَعُون فَأَرسَ فِدْعونُ فِيمَد إِ حاشِرين إِهَا أُول إ شِرزمَةُ قَللون وَإَِّهُم وَإِنَّ لَجَمِيعٍ حَاضِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم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 وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ هل هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُذِّبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ قوَهُم فِيهَا يَخْتَصِمونَةَ اللهَِّ إن كَُّا لَفِي وَلالِم مُبينٍ إذْنُ سَّكُم بِرَبِّ العالممين وَمَا أَضَللناَا إلَّا المُجَمون فَمَا لناَا مِن شَافِعينَ وَلَا فَديقٍ حَمِيم فَلووْ أن لناَا كَبوَةَ فَنَكونَ مِنَ المُؤمنين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 كذبت عادن المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لَكُمْ رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه مِنْ أجر إن أجري إلا على رب العالمين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 إنِّي أَخَافُوا عَلَيكُمْ عَذا بَ يَوْمِ عَظم قالوا سوَوُنْ عَلَن أَوعضْتَ أَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الواعظينَ إنه إَّا خلُلُقُ الْ الأَّينَ وَما نَحنُ بمُعَذبين فَكَذَّبُوه فَأَلَْنَاهُ إنَّ فِي ذَِكَ لآيَه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 أتتركون فيما هاهنا آمنين فِي جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا ثارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض وَلَا يصلحون قالوا إماَا أَنْ تَمِنَ الْمُسَحَرين مَا أَنْ تَ إِلَّا بَشْرُم مِثْلُناَا فَأتِ بِآيَة إنِ كُْ تَمِنَ الصَّادِقين قاله ناقَتُ لهَا شِرْربُ وَلَكُمْ شِرْربُ يَوْومِ مَعلُوم وَلَا تََسّهَا بِسُ إ فَيَأخذَكُمْ عَذابُ يَوْومِ فقرَرواهَا فَأصَْح نادمين فَأخَدَهُم العذاابَ إ فيِي ذلكَِكَ لآيَه وَماَا كانَ أَكْأكثرَرُهُم مُؤمنِنينَ وَإِنَّ رَبكَ لَ العزيِيز الرَّحيِيم كَذَّبَتْ قومْم لوطِمُرْرسَلِينَ إذ قالَا لَهُمْ أَخهُم لوطٌ أأَل تَتَّقُون إنِي لَكُمْ رَسُول أأَمين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 إن فِي ذَِكَ لآيَه وَمَا كانَ أَكْسَرُهُم مُؤمنِنينَ وَإِن رَبكَ لَوَ العزيِيزُ الرَّحيِيم كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيكَةِ الْمُررسَلينَ إذ قالَا لَهُم شُعبٌ أأَل تَتَّقُون.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 وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بَيْنَ سَنَنِ عَرَبِهِمْ نَبِيًّا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلِمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلوو نَزلنَاهُ على بَعْضِ الْ الأعجمينَ فَقرَرَأهُ عَلَيْهِمَّا كانَوا بِهِ مُؤمنِنين كَذَلِكَ سَلَنهُ ف قُلوا بالِالمُجرمِينَ لا يُؤْمنِونَ بِهِ حتىَ يَرَوُ الْ العذابَ الألم فَيَأتِيَهُم بَوْتَت وَهُم لا يَشعُرونَ فَيَقولوا هل نَحْنُ مُهُ ظَرون أَفَ أَفَرَأَيْتَ إِنَّ مَتَّعْنَاهُمْ سنين ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يَعْدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَماَا تَنَزَّلتت بههِ الشَّياطين وَماَا يَ دَغِيلَهم وَماَا يَستطيعونَ إهُ عَ السَّمَّعلَ مَزُولون فَلَا تَدعع معَ اللهَّهِ إلَهم آخرَ فَتَكُونَ منِنَ الْ المُعذذَبين وَأَنْهذِ الرعَشَةَكَ الأقْرَبين وَخفِب جَنَااحَكِمَن التَّبعكَ منِنَ الْ